بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يعشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 وتوكم ناراً تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وَعَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى